بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نبدا بسم الله باذن الله تعالى المحاضره هذه والمحاضره التاليه باذن الله في تطبيقات على ما تم دراسته في منهج هذا العام درسنا طبعا تاسيس في النحو ودرسنا الجمله الاسميه ودرسنا ممتدأ وخبر وتقديم وحاسف وتأخير وغيره ودرسنا أيضا المشتقات وعمالها وكيف تعاملنا الجملة الفعلية نبدأ بإذن الله تعالى في تطبيقات عملية على ما درسناها من خلال إعراب آيات من الذكر الحكيم من صورة الكهف وكنا قد تكلمنا قبل ذلك في المراجعة الأولى قبل نتحان السابق عن إعراب صورة الكهف وقلنا صوت كاف تحديداً من السؤال القوية جداً في الإعراب وفي تجميع الكثير من ما درسناها بشكل مستفيد وبشكل قوي وإحنا تكلمنا أيضاً عن أن المراد من دراسة العلم النحن هو ثمرة ذلك العلم وهو كيفية إعراب آيات القرآن أو كيفية قراءة آيات القرآن وتصرف فيه ان يعرب بشكل جيد سواء في الحديث العادي بين الناس او في خطبه الجمعه او عندما يعني يتوقف الامام في قراءه القران عند تشكيل معين ويخطئ في التشكيل فلو انه قوي في الاعراب يستطيع ان يقرا الايه بساطه شديده لانه يدرك اعرب الكلايه حتى النسي تشكيلا في اثناء حفظه لكتاب الله تعالى فنتمنى أن تكون الثمرة ثمرة جيدة بإذن الله تعالى وأن نطبق تطبيقا جيدا ما قد درسناه في خلال هذا العمل نبدأ بإذن الله تعالى في سورة الكهف في الآية الحادية عشرة يقول مولى عز وجل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا طبعا الفئة بحرف عطف يعطبنا قبل أو من بعد اما ان تعطف الكلمه على كلمه او جمله على جمله او فعل على فعل حسب ما يكون تمام طيب وحرف طبعا حرف اض لمحل من اعرب ضرب ن ضرب ن طيب ضرب فعل ماضي ضرب وانتهى احنا قلنا فعل ماضي يعني انتهى خلاص طيب الفعل الماضي عندما يتصل بناء الفاعلين يبنى على السكون لما درسنا الضمائر قلنا ان ايه ضمائر رفع ونيتنا ضمائر نصب هي كنا ضمائر جر ايضا هي كنا تمام وقلنا ونيتنا وال جماعه والف الاثنين والنسوه هي مخاطبه والف فعل وناهي فعلي وهي كنا هاء الغايبه وكاف الخطاب وياء المتكلم وهاء المفعولين وهي كنا الثانيه برضه نفس الكلام احنا قلنا في ناء فاعلين ناء مفعولين اعرف منين قال اذا اتصل بفعل ماضي وسبقت بسكون فانها تكون ناء فاعلين ضرب ناء ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعل والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل لا يصلح ان اقول النا فاعل مرفوع اننا ليس فاعل مرفوع بل هي ضمير مبني في محل رفع فاعل طيب ضربنا على ادانهم على طبعا حرف جر ودرسنا ايضا في التاكيد ان حروف الجر كلها مبنيه لا محل لها من الاعراب اي حرف اي حرف حرف جر حرف عطف اي حرف ما ابننا ما حللنا طيب على اذانهم على حرف جر اذان طبعا كلمه اذانهم مقطعين او كلمتين اذان وهم اذانهم اذان قلنا اسم مجرور وعلامه جره الكسره تمام لانه جمع مذكر سالم وهم ضمير مبني في محل جار ومضاف اليه على اذانين لاحظ مقطعين كلمتين اذان لوحدها وهم لوحدها اذان اسم مجرور بجر الكسره تمام وهم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه او نقول ها ضمير مبني في محل جر مضاف اليه والميم للجمع لان دايما النهايه هي الاصل الاصل لا بنزود عليها ميم تبقى ميمي اسم ميم جمع في الكهف طبعا في حال مجرور والكهف اسم مدير عام جر الكسره انه مفرد طبعا الكسره علامه اصليه علامه اصليه في الكاف سنين عدد طبعا سنين بظرف ليه ظرف لان تقبل في اي في سنين يعني مده سنين يعني في مده سنين تمام سنين طيب سنين منصوبه لانها ظرف فالظرف دايما منصوب منصوبه بايه بالياء ليه بالياء لانها ملحقه بجمع المذكر السالم تسمى ملحق بجمع المذكر السالم سنين قلنا وأبنون وأبنون سنين وبنون وعالمون وسنون والون يبقى اذا نقول سنين ظرف منصوب على المنصوب ليه لانه من ايه ملحق بجمع المذكر السالم وبعد اقول طب ما مكتوب في المصحف سنين ما انا فاتحه طاح نقول جم مذكر السالم ينتهي بن ن على فتحه مبني على الفتح والمثنى ينتهي بن ن مكسوره اقول رايت المسلمين ورايت المسلمين المسلمين النون بتاع المثنى مكسوره ونون الجمع مفتوحه نون المثنى حرف مبني على الكسر تمام ونون جمع مذكر سالم مبني على الفتح تمام طبعا ايه لا يعني يعني لا فلسفيه ما فيش لا نحويه اكيد يعني كانها فلسفيه عند بعض العلماء قالوا ان المثنى قليل فوضعوا له العلامه الخفيفه العلامه الثقيله اللي هي الكسره والجمع ثقيل او كثير فضل العلامه الخفيفه اللي هي الفتحه ده عندي يعني راي لبعض الايه لبعض العلماء ويعني يعني تعليلات لك العرب لما يقولوا ذلك لكن العلماء قالوا هذه الايله طيب سنين عدد لاحظ سنين نكره وعدد نكره ونكره بعدها نكره تصفها يبقى الثانيه نعت غالبا غالبا نعت عندي لا نسات عندنا اطلاقات بعد يقول نكر زائد نكره يبقى الثانيه نعت لا مش لازم اطلاق خالص يعني لكن احنا بنقول النكره تاتي بعد نكره تصفها يبقى الثانيه ايه نعت لا سنين جمع عدد ايضا جمع سنين نكره عدد نكره فعدد منصوب على نصبه نعت منصوب بالنصب الفتح طيب ثم بعد ناهم طبعا برده ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ليه على الفتح ثم دايما عشان تعرف اعراب الحروف تحط تبص لاخر حرف ثم ثم م على ايه م على ف ثم بعثناهم بعث فعل ماضي بعث بعث ثاء عليه سكون والثاء فعل ماض بعثنا الناء ضمير مبني في محل رفع فاعل عرفنا منين بعث فعل مبناه سكون فالماضي مبناه سكون يبقى الناء اتصل بفعل ماضي وسبق بسكون باجت فعل بعثناهم الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به والميم للجمع والميم للجمع لنعلم طبعا هنا تسمى لام التعليل لن لماذا لنعلم لام التعليل حرف لام هنا نرا نعلم فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره لنعلم لنعلم اي الحزبين لاحظ ان بقى عند نعلم البعض هتاخد فيها مفعول به دي مفعول به كان عندي هنا اي الحسبين احصى طبعا يعني اي دي اه في ال في القران الكريم مبتدا تمام او هو اسم استفهام هنا هنعرفه مبتدا خلاص اي اسم استفهام هنعرفه مبتدا تمام طب الحسبين اللي بعد اي دايما مضاف اليه يبقى نقول الحسبين مضاف اليه مجرور على متجره الياء لأنه يامثم أحصى فعل الحزبين أحصى فعل موضي مبني على الفتح المقدر لأنه آخر آلف يعلم مقدرة آخر آلف تمام والآلف قلنا حارف فساكن دائما قبل فتحه تمام طيب أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا طيب الفعل فين الفعل هو من لاحصا هو تعود على اي الحزباين تمام طيب والجمله الفعليه اي الحزباين اللي هي اي اللي ياسف احصا للخبر انا عندي اي مبتدا حزباين مضاف اليه احصا خبر جمله خبر ان احصا فعل ماضي والفعل مستر تقديره هو والجمله الفعليه في محل رفع خبر تمام احصا لما لبثوا امدا لما لبثوا امدا طبعا يعني لما تبص على لما اللمحه في جره تمام طبعا لما هنعرب وما اسم موصول ان قلنا لك كده اسماء موصوله نوعين اما متخصصه او غير متخصصه المتخصصه الذي والتي والذين والذين واللذين والاولى وغير المتخصصه لان يما العاقل غير العاقل ومن العاقل ما لغير العاقل ومن لائق فعندي ما هنا احصاء لمن اي للذي الذي لمن تمام لبث امدا لبث لبث فعل ماضي طيب لبثوا دي وهو جماعه نعرفها ازاي تتصل بفعل ولو محذوفه النون بتاعتها بتجي بعديها الف لبثوا بتسمى الف الفارقه من هو جماعه وجمع مذكر سالم لبثوا يبقى لبث فعل ماضي ما ابن على الضم طب ليه بنع الضم ده تصارع اول جماعه دائما الفعل تصارع اول جماعه بننضم لبث لبث الفعل ماضي اول جماعه فاعل وضرننا في حاله رفع فاعل تمام احصى لما لبث امدا طبعا امد احصى ايه احصى امد فبالمنصوب تمام طيب اا وانا بنظ طبعا فاتحه الايه فتحه الضم نحن ناقوس طبعا نرجع السؤال بتاعنا ثاني احنا قلنا قبل كده ان علم دنس مفعولين اصلهم مبتدا وايه وخبر طب فين هنقول كده ان اي الحسبين احصى الجمله اسميه مبدوء بمبتدا وبعدها خبر فنقول ايه والجمله الاسميه تمام سدت مسد المفعولين يعني حلت محل الايه المفعولين تمام يعني يعني ايه يعني انا ممكن اكتب المفعولين زي ما هما ممكن اعمل جمله فعليه تسد مسد المفعولين او تحل محل المفعولين يبقى كان اي الحزبين احصدي لمنابه امدا كلا كده في محل نصب مفعول به وكلها كده حلت محل الايه المفعول الاول والمفعول الثاني تمام نحن نقص عليك نبقاهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم طبعا نحن نكرر نعرف في سورة الكهف تمام؟ في الآية رقم 13 نحن نقص عليك نبقاهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم طبعا نحن دي مبتدأ طيب هجل مبتدأ مرفوع ولا مبتدأ ما ابن محن رعف لا طبعا مبتدأ ما ابن محن رعف مبني على ايه بص على اخر حرف نحن مبني على الضم بنقول ضمير مبني طبعا ضمير ايه ضمير منفصل قلنا الضمائر نوعين اما متصله او اما منفصله متصله و هيتنا و هي كنا والمنفصله طبعا قلنا 12 ضمير اللي هم خمسه مخاطب وخمسه غائب واثنين متكلم من ضمن المتكلم انا ونحن يبقى نحن ضمير منفصل ضمير رفع منفصل نحن ضمير مبارس من فاصل مبنى على الضمير محمد رفعي مبتدى طبعاً ليلة تعظيم الله عز وجل نتكلم عن نفسه ونحن إما للجمعة أو الواحد المعظم لذاته كالله عز وجل سبحانه وتعالى نحن نقص علي كنباهم لما تكلمنا قبل ذلك في أعراب الجملة الفعلية قلنا ننظر في الجملة الفعلية اللي نقص طبعاً في الجملة الفعلية نقص فعلا مضارع طب يا ترى قبل نصب او جزم لا لان جاب لها حرف نصب ولا حرف جزم الفعل المضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره نحن نقص تمام طب مين اللي نقصوا نحن من نقصوا نحن تمام فان الفعل ضمير مستتر تقديره نحن نحن نقصوا عليك نقصوا عليك تمام على حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر طب انت جبتها منين قلنا قبل ذلك في التاميس ان هي كان ده ضمائر نصب او جر طب عارف منين ضمير جر قلنا لو اتصلت باسم تعرب مضاف اليه اتصل بحرف جر تعرب ضمير مبني في محل جر ضمير مبني في محل جر طب على حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر انا قص عليك نباهم نقص زي ما اتعلمنا تعاملنا الفعليه من نقص نحم نقص ماذا نباهم لاحظ نب بص المصحف تلاقي نباء الهمزه بتاع نباء عليها فتحه تمام نب مفعول به منصوب بالفتحه تمام وهم او الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه والميم علامه جمع مذكر تمام تمام بالحق الباء حرف جر والحق اسم مجرور تمام اين فين الخبر؟ المبتدا نحنا فين الخبر؟ من الخبر ينفع زي ما درسنا مفرد او جمله او شبه جمله لازم كده انا بص على المبتدا بدور على خبر طب الخبر شكله ايه؟ اما ان يكون مفرد او جمله او شبه جمله طبعا عندي الخبر هنا جمله فهل ايه؟ طب قص على الكنبه جمله فعليه كامله طيب ان فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى ان ان حرف ناسخ طبعا حرف ناسخ من محل منه إن هم قلنا قبل ذلك ان كانما نتصل بان اخواتها تعرب ضمير مبني في محل نصب اسم ان واخواتها انهم ان حرف ناسخ وهم ضمير مبني في محل نصب اسم ان طبعا والميم للجمع تمام انهم عايز خبر ان دايما لما الاقي ان واسمها ده خبرها انهم ايه فتيه انهم فتيه في ضمه انهم فتيه يبقى فتيه خبر مرفوع بالضمه فتيه امنوا بربهم امنوا برب طبعا امن فعل رفع امن مقطعين عندي امن وواو امن فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بون جماعه اتصل بون جماعه و بعدها الف تمام امنوا اتصل بفعله ماضي واو الجماعه ضمير مبني في محل رفع فاعل طبعا الالف اللي بعدوها الجماعه دي تسمى الالف الفارقه من هون جماعه وجمع هو مذكر سالم عشان افرق بين دوده طيب امنوا بربهم الباء حرف جر ورب اسم مجرور تمام بربهم الهاء ضمير مبني في محل جر لفظي ليه برضه جبت اثنين القانون بتاعنا هي كان زائد اسم منصوب بالياء الهاء زائد اسم منصوب بالياء انهم فتنة انا مبين وزدناهم هدى وزدناهم هدى اذا فعل ماضي وزدناهم هدى طبعا يعني كتير منا متعود ان بعد زاد وزاد يجي تمييز تمام ففي البعض يقول لك طب ما زدنا زاد فعل وهدى تمييز لا طبعا هنا زاد بمعنى اعطى زاد بمعنى ايه اعطى ان زدناهم اي اعطيناهم هدى زاد بمعنى اعطى تمام وقلنا ان افعال دنس مفعولين افعال معينه ولكن ما ياتي في معناهو ماخذ نفس الاعراب يبقى اذا فعل ماضي مبني على الفتح تمام خلاص زد ناهم تمام زد ناهم اسم فعل سكون والنا ضمير مبني في محل رفع ايه رفع فاعل زاد زاد دل تكون زاد هنا بنا فاعل عرفت منين هي اتصل بفعله ماضي تمام وقبله ساكن زاد نا هم طيب مين اللي زاد نام اللي هنا نحن يعني زدنا مين هم هم ضمير مبني في محل نصب مفعول به اول مفعول به اول زدناهم ايه هدا هدى مفعول به زين مفعول به زين خلاص يبقى زاد هنا بمعنى ايه بمعنى اعطى بمعنى اعطى يعني اعطى كانها كده بمعنى اعطى او تحل محل اعطى في الاعراب يبقى زاد فعل ونائب فاعل وهم مفعول به اول وهدى مفعول به مفعول به ثاني طيب ونبطنا على قلوبهم اذ قام فقالوا ربنا رب السماوات والارض لم ندعوا من دونه الهًا لقد قلنا اذا شطط وربط نام وربط نام ربط من حرف عله منن الفتح لمحل النصب ربط فعل ماضي مبني على الفتح ربط لاحظت عليها سكون ليه عشان بعدنا نائب فاعلين وربط نام والناه ضمير مبني في محل رفع فاعل على قلوني على حرف جاء لو قل اسم مجرور وهم ضمير مبني في محل جر مضاف أو اليه اول هاء ضمير مبني في محل جره في الاول من الجمع اذ قالوا كل قبل ذلك ان اذ واذا ظروف يعني ظرف زمن طبعا مبني معناها سكون يبقى دائما اذ واذا ظرف للزمن تمام طيب طبعا اذا ظرف زمان الماضي اذا ظرف زمان ايه المستقبلي اذ قاموا قام فعل ماضي من اعلى الضم لجمع قاموا هو الجماعه ضمير مبني للمرفوع فاعل انتهى بعدوا الجماعه في الفارق فقالوا حرف عطف حرف عطف اذ قاموا فقالوا حرف عطف مبني على الفتح احنا محنلعر ق قال فعل ماضي واول جماعه ف قالوا قال فعل ماضي واول جماعه فعل قالوا ربنا رب السماوات والارض لاحظنا الاعراب ودسامته وقوته في الايه القرانيه رائع يعني قال لو حد مش مش مدرك الاعراب تمام بيقول لك قالوا ربنا مفعول به تمام لا هي ما قالوش ربنا ده ما قالوش كلمه بل قالوا جمله كامله بعد قال يصعب ان تاتي كلمه طور مفعول به يصعب ان تاتي جمله كامله وهي طور مفعول به تمام مبتدا وخبر الاعراب مفعول به ويتسمى جمله مقول القول نقول ثاني بعد قال ياتي مفعول به هذا المفعول به قد يكون كلمه واحده يسمى قول قول وقد يكون جمله كامله مقول مبتدا وايه وخبر مقول مبتدا وخبر قال ربنا رب الصمد طبعا الجمله كامله مين ربنا رب الصمد مبتدا وخبر يبقى ربنا مبتدا مرفوع بالضمه ظاهره ربو والنا ضمير مبني في محل جر عند افريق اتفقنا ان النا لما تنتصب باسم دعرب مضاف اليه اتقامه بقول ربنا رب السماوات والارض رب رب طبعا ده خبر مرفوع بالضمه السماوات مضاف اليه مجرور بالكسره طبعا جمع مؤنث سالم مجرور بالكسره وعنص ايضا بالكسره رب السماوات والارض اسم مجرور على مجرور ايضا الكسره مضاف لن ندعو لن ندعو من دونه اله لا ندعو طبعا جاء لن اداه نصب تمام حرف مبني محل اعراب السكون ندعو فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه تمام والفعل المستتر لن ندع من دونه اله من اللي ندعو نحن لن ندعو نحن تمام طيب طب ليه الفاتحه ظاهره انت عندك اخر ندعو اخر ا يعني واو تمام هارو لان الفتحه حركه خفيفه حركه خفيفه تمام والحركه الخفيفه تظل على على الواو وعلى الياء تمام نقول مثلا لن نربي ابنائنا الى على الخلق الطيب لن نربي لن ندعو لن نسمع تمام طيب لن ندعو من دونه اله طبعا يا جماعه من حرف جر لا مبني على السكون مالماره دوني من دوني طبعا دون ظرف ولكن سوقع بحرف جر فتجر بحرف جر من دونه يبقى دون اسم مجرور من وانا منجره بالكسره الطياره على الاخر من دونه طبعا اللهم ضمنوا حدا جارهم ضغف إليه ندو إيه إلها ندو, ندو إلها من نفعل به ندو نحن إلها نفعل به من نصب على نصب الفتح تمام طيب لقاد قلنا إذا شططا طبعا اللهم تعالى لقاد يعني حرف لمحمد العراب تمام وقد برضو حرف لمحمد العراب حرف لو كد لمحمد الله من العراب قلنا قلنا زي ما تكلمنا قبل ذلك قال الفعل ماضي تمام تمام حضراتكم قد قلنا, قلنا اذا حرف جواب وجزاء تمام مبني لا محل له من الاثر على حاجه عشان حرف جواب وجزاء مهمل مبني لا سكون لا محل له من الاعراب قلنا اذا شطط اصلا لقد قلنا اذا قولا شطط قلنا قولا شطط طبعا حذفتنا قولا حذفتنا ايه قولا وشطط نعدل هذا القول بعض علماء النحو بيعتبره او بيسميها نائب عن المفعول المطلق نائب المفعول المطلق صفته يعني معنى المفعول المطلق لما اوجدنا شغال الكلمه الثانيه لما اجي بمعنى المفعول المطلق احط مكانه صفته فتعرب اما صفه لمحذوف واما نائب عن المفعول المطلق اللي نائب عنه صفته زي اقول مثلا انتشر الاسلام سريعا اصلا انتشر انتشارا سريعا تمام, تمام. هاؤلا قومنا اتخذوا من دوني اله هاؤلا قومنا هاؤلا قومنا اتخذوا من دوني اله يبقى كلمه هاؤلاء طالب ايه بدايه كلام جديد تمام بدايه كلام جديد طب هنعرب اعراب مفصل هنقول الهاء حرف تنبيه محل منوع هاؤلاء اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا هاؤلا أصلاً بعض يقول مثلاً كيف يعرف مبتدى وهو مكسور نقول هذه ليست علامة أعراب ولكنها علامة بناء نقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدى هؤلاء قومون هؤلاء قومون قومون خبر مرفع من ضم الظاهرة وأن ضمير مبني في محل جهر ونضف إليه هؤلاء قومون اتخذوا من دونه اتخذوا اتخذ فعل اه... ماضي مبني على الضم وال جماعه وال جماعه ضمير مبني في محل رفع فاعل من دوني جار ومجرور من حرف جر ودن اسم مجرور والهم جاءت نضيفين اتخذوا ايه اله قلنا في الاعراب نفكر هؤلاء قمنا جمله اسميه وخلصت خلصنا كده مبتدا وخبر اتخذوا جمله فعليه بس اذا ما تصدش من اتخذوا جماعه تمام من دوني اتخذوا ايه اله المفعول به تمام اللي هي مفعول به تمام طيب آه... هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني الها طيب البعض يقول او في بعض العربات تقول هؤلاء مبتدا قومنا اعتبر مبتدا سالم تمام اعتبر مبتدا سالم والدليل ما ضميرنا واتخذوا فعل مضارع طبعا بنستنتج ووجد معنا فعل والجمله الفعليه في محل رفع خبر مبتدا ثاني تمام يبقى هؤلاء مبتدا اول قومنا كذا ثاني تمام واتخذوا جمله فعل في محل رفع خبر مبتدا ثاني والجمله الاسميه قومنا اتخذوا الهه في محل رفع خبر مبتدا الايه الاول هو كلمه هؤلاء طبعا ده اعراب بتاعها طيب اتخذوا من دون الهه من دوني اله اتخذوا ايها تمام طيب لولا ياتون عليهم بسلطان باين لولا طبعا حرف تحضيرنا محلنا ياتون يا استاذ على بعديه خالص تمام ليس لو تاثير عليه على, على ما قبل تمام فهو فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه ياتون افعل خمسه قلنا افعل خمسه نفكر بيها كل فعل مضارع اتصل بالجميعه او, أو المخاطب الف الاثنين ياتون اتصل بواو الجماعه يعرب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون واو الجماعه ضمير مبني في محل رفع فاعل ياتون عليهم على حرف جر وهم ضمير مبني في محل جر اسم مجرور ومن من الجر بسلطان بحرف جر وسلطان اسم مجرور على من جر بالكسره تمام بسلطان بين بين يعني واضح يبقى انا سلطان يعني قلنا نكره نكره والثانيه تصف الاولى تمام طيب بسلطان بين طبعا كسرتين يبقى ايه مجرور من جر الكسر طيب ايه فمن فمن طبعا من ده اسم استفهام طبعا فيها خمس ثواني احنا بنحلها 40 ثانية ثانيه بي كان مشديد او بكمل الكلام اللي بداته من نقول اعرابه اسم استفهام مبني على السكون من على السكون على طول عندك في محل رفع مبتدا فمن اعلم اعلم انا عندي مبتدا عايز خبر عايز ايه خبر يبقى كلمه اظلم خبر مرفوع بالضم هي اصلا مش فعل لا ده بنسموه اسم تفضيل اسم ايه تفضيل اسم التفضيل ده يعرب حسب مقامه في الجمله يا رب مبتدا يا رب خبر يا رب اي حاجه تمام فاظلم خبر مرفوع بالضم مما مما فان مما دي مركبه من كلمتين من الجر من حرف جر من مكسوره ومن انا عندي مين حرف جر ومن لها اكثر من شكل او اكثر يعني من حرف جر ما بننسى قلنا مع النجار ودمت النون في الميم تمام بدل ما اقول من من قلت ممن مم مم طيب من اسم موصول مبني على السكون في محل جر تمام يبقى هنا جر ايه وجره ممن افترى افترى طب يا استاذ ده انت بتقول من من دي كام كلمه دي كلمتين خلاص طب انت قلت من شويه ان من المفروض ان هي مبنيه على السكون اهو بس انا بص في المصحف انا لقيت تحتها كسره اه دي تحركت لعدم انتقال الساكنين من نفترى كلمه افترى مبدوءه بساكن ومن ايضا كانت فاعلها سكون من من من على سكون طب من فاعل طاقة سكن الله طب اعمل ايه اكسر السكن لأول ممن افترى طبعا افترى فاعل ماضي نبدأ عن فتح المقدر فتح مقدرة من اخر آلف طبعا للتعز ممن افترى من افترى هو الفاعل ضمير مستدر تقدره هو على الله على حرف جار واسم الجلالة في محل جار افترى ايه كذبة كذبا؟ من أفضل أن ينصب بالفتحة فعرف طرح طيب وإذا اعتزلتمون وما يعبدون إلا الله فأقول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق وإذ طبعا إذا نقول قبل كده أنه الظرف مبنى سيكون في محل نصب تمام؟ مبنى دائماً واذا عدتزلتم طب يعني اذ تمام وقلت ما بنع السكون ايوه ما بنسكون طب في كسره ليه في المصحف نقول لي ان بعديها في اسم ساكن او بعدها حرف ساكن بعد الاسم حرف ساكن ان الطاقه ايه, إيه؟ ساكنين ما اصلحش نحرك الساكن الاول بالكسر اعتزلتم طب السكون دي كلمه كبيره هنقول اعتزل تفاعل ماضي اعتزل فعلم ماض تمام منها سكون اتصل بضمير رفع متحرك لو تاء الايه تاء الفاعل يبقى اعتزلتم تو تو تاء الفاعل على ضم عندك طبعا ده ده فاعل المبني الميم علامه الجمع اعتزلتم اعتزلتم الميم علامه الايه علامه الجمع طيب طبعا الحركه بتضطر حصل ايه اشباعه الضم فدوللت واقول اشباع انا الواو دي مش مش هو جمعنا مش ده مرفعه لا دي اشباع للضم بس اعتزل فعل ماضي والتاء تاء الفاعل تمام والياء من الجمع اعتزلتم اعتزلتم فاشبعت الضمه فجبت واو تمام اعتزلتم هم طبعا الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به ولي مفرد يبقى هذا فعل ماضي وتات الفعل والميم الجمع والواو الاشباع وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به بتاعهم والميم ايضا للميم جمع تمام طيب ا زدمون وما يعبدون طبعا الواو حرف عطف ما اسم موصول مبني في محل نصب معطوف على ايه على الهاء بتاع زدمون تمام وما يعبدون يعبدون فعل مضارع مفعول النون فان خمسه اول جماعه فاعل تمام الا الله طبعا الا حرف حرف اسناد ما علمنا من الايه لا اسم الجلاله من من منصوب على الاستثناء او مستثنى منصوب تمام ف ف الفاء دي اسمها الفاء الصريحه الفاء الايه الفصيحه ف طبعا الفاء برضه حرف مبني لا محل له من الاعراب أقو فعل أمر أبنى الحسف النوم أصلها أقون وهو الجماعة متصلة بهو الجماعة طبعا طبعا هي بالعفال خمسة وهو الجماعة طمير بارز متصل مبني عن السكم كمخال رفا هي فعل طبعا الألف اللي بعد اللواه بالألف الفريق اللي هو الجماعة وهو الجماعة مذكر السن إلى الكهف في جروه مجروه ينشر فعل مدرع مجزوم نقوف جابة الأمر بعد الأمر يجي مدرع مجزوم ينجو ترتب عليها يا مراد ان شاء الله في الترمينيت ينجو لكم ربكم من رحمتي ينجو فلام ضم مرفوع اسم زم الجزم لكم جار ومجرور من ينجو فربكم ربكم فلام ضم مرفوع الضمه وتفضل منها جار ومجرور اضافي والميم للجمع لكم من رحمتي جار ومجرور من حجر ورحمة اسم مجرور ويهيئ طبعا فعل مجرور مجرور على أنشر يهيئ معطوف على أنشر يبقى مجرور زي ينشر ويهيئ معطوف مجرور تمام لكم جر مجرور من أمركم من حرف جر وامريكم اسم مجرور على من جر الكسر تمام والكاف مضاف إلي منتصل باسم والميم للجر قال لكم عملكم مرفقا ماذا وهي وهي مرفقا مفعول به منصوب على المتنصبي الايه علامه نصبي الفتحه الظاهر تمام طبعا يعني ده تطبيق عملي لما قد اخذناه في الفتره السابقه من جزء تاسيسي او من تطبيق على الجملة الإسمية وعلى المشتقات وغيرها نتابع على القادر وإن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نكمل ما قد بدأناه وقد توقفنا عند الآية السابعة عشرة وإن شاء الله المحاضرة التالية أيضا يكون تطبيق أيضا عملي على ما درسناها في عرب سورة الكام أقول قولي هذا وأستغفر الله إليه وإليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته